يعيش بيننا فئات ممن رضع من ألبان الغرب ومن مدارس الكهر رضع وجاءوا يدعون إلى الفرقة والاختلاف يدعون إلى الفرقه والاختلاف ويقولون هذا من حرية الرأي وهذا من حرية الكلمه لا بد من, من لا بد من التعدديه لا بد من كذا وكذا ليس هناك وصاية على الناس يا سبحان الله نضيع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي أمرنا الله أن نتوحد عليها وأن نرجع إليها وأن نصدر عنها ونقول كل يبقى على رأيه كل يبقى على فكره كل يأخذ برأيه لا بد من التعددية لا بد من ترك المذاهب الباطلة تنخر في جسم الأمة هذا حرام وهذا من الإلحاد في دين الله عز وجل نحن مسلمون ولله الحمد نحن مسلمون نحن أمة واحدة نحن ليس لنا وصاية بالظلم وإنما هو وصاية بالعادل وصاية بالعادل ننفذ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي من مصلحة من نفذت عليه قبل مصلحة من نفذت له كتاب الله وسنة رسوله شفاء شفاء للناس ورحمة فلنتق الله وندعو هؤلاء, هؤلاء الشباب وهؤلاء المثقفين ندعوهم إلى كتاب الله وسنة رسوله ونبين لهم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن لعل الله أن يهديهم وإلا على الأقل أن نقيم الحج عليهم ولكن علينا أن نحذر منهم ونخذر منهم فاتقوا الله عباد الله